ولا يملكون لأنفسهم برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بفرة وأصيلا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 ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلز التي وعد المتقون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 يوم يرون الملائكة تلبسرا يوم إذ لل مجرمين ويقولون حجر محجور وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أملا وحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكله ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي انطرت مطرسوا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 سوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجود للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم